Bismi llah Oh <laughs> Oh, man ё 129. آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 120. قل أئنكم لتكرون بالذي يَوْمَئِذٍ يُكَشَّفُ السِّرُّ وَالْأَندَادُ ذَلِكَ رَبُّ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ ثَوْقِهَا وَأَغْشَىٰ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا 118. وقال لها وللأرض إتيها طوعا أو كوها 119. قال فأتينا طائعين 117. وذين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 177. سماوات في يومين وأوحى في كل سماوات صَائِقَةَ الدِّي وَثَمُود إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ أَيُّ بَنٍ وَمِنْ خَلْفٍ sir فَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْلًا بِمَا يَرَوْنَ أَمْ نَحْنُ الَّذِي وَ وَأََّ سَودُ فَذَنَ فَس حّ 129. ويجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ra 121. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 122. anna allah 118. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من no <laughs> ۖۖۖ Ну <laughs> аули ومن أحسن كولا ман <laughs> лави الذين كفروا بالذكر لما I read My She 119. ومن أساء فعليها 110. ومن أساء فعليها 111. ومن وكَم بِظُلُمَاتٍ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِنْ عمل صالحا لا يَمُنُّ الْإِنْسَانُ مِنْ ذُلِّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَإِنَّ السَّمْعَ لَشَرٌّ فَيَئُوسٌ كُنُوت منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي قائمة قائمة ولا إن جاءتوا وَإِذَا أَنْعَمْنَا وَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ يُنْفَذُ دُرَائِنَ عَلِيمٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ سُمًّا مَّا ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد da yeah.